صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وَالارْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 إِلَّا قَوْمُ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّصَوَّبُه بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُوم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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما كَمَطَّارِقٍ ان النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم ينظر الانسان مما خلق خلقا ف إِن دَافِقُ يَخرجُ مِنْ بَينِ الصُلبِ وَدَّرَائِبَ إِهُ عَ رَجعِهِ لَ قَادِر يَوومَتُ بَلَ السَّرَائِرُ فَمَالَهُ مِن